اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا عدوا وعدوا وكم اولياء تنقون اليهم بالموده وان قاد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وانياكم أن تؤمنوا بالله ربكم ان كنتم خرجتم جهادا في سبيل وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعلهم منكم فقد ضل سواء السبيل إن يثقفوكم يكونوا لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودون وتكفرون لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير قد كانت لكم أسرة حسنة في إبراهيم والذين معه إن قالوا لقومهم إن برأء منكم ومن ما تعبدون من دون الله كفرنا بكم كفرنا بكم وبدأ بيننا وبينكم العداوة والبغض وبدأ حتى تؤمنوا بالله وحده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 لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر ومن يَتَوَلَّ فَإِنَّ الله هو الْغَنِيُّ الحميد عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين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 يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتمهن مؤمنات فلا ترجعهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن حلل لهم ولاهم يحلن لهن واتوهم ما أنفقوا ولا جناح لكم أن تكحهن إذا أتيتمهن وجراهن ولا تمسكوا بعصا من الكوافير واسألوا ما أنفقتم واليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله